تزعل وراضيك و ت ل ذ ذ بتزعيلك تبي الصراحه انا مجنون زعلاتك لاقم تبعد وانا قرب ودنيلك وامسك طرف غدرتي ومش دمعاتك وتبدي تعاتب و أ ن ا كل انتباهيلك ماني بيمك انا عيني على شفاتك وتبدي ت ع ا ت ب وانا ك ل انتباهيلك ماسمعكش تقول انا عيني على شفاتك وتعيد حجك وتفرق حيل منديلك وتخالط تصادق حروفك و بوناتك و ح ا و ل ارضيك مادري منين انا بديلك واحتار واذكرك في بعض زلاتك و س م ع ك ما كتبته بك و غ ن ي ل ك طاروق كلي تحبها و ك س ر سكاتك واحتار ح و و ل أبديلك أرضيك أن مدري منين ا و ذ ك ر ك في بعض زلاتك و س م ع ك ما كتبته بك و غ ن ي ل ك طارق كلي تحبه واكستر سكاتك واستسمحك و ع ذ ر ك واسمعك واشكيلك و ت ل ه ف ا لبسمتك ورد ضحكاتك ك أحكيلك كلام يسرقني واستسمحك الوقت ولا يلي تحفظتها لشوفاتك وعذرك يمديني ش واسمعك、وشكيلك. و ت ل ه ف ا لبسمتك ورد ضحكاتك يسرقني الوقت ولا يمديني احكيلك كلام يلي تحفظته لشوفاتك وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك وقفيت وشغلت قلبي بالتفاتاتك عيني على خطوتك والقلب يدعيلك الله يحفظك من الحاسد وشماتك تزعل وراضيك و ت ل ذ ذ ك تزعيلك تبي ا ل ص ر ا ح ة أ ن ا اشق كل حالاتك Okay.